لن نتحدث عن طلب العلم لأن المرة الماضية تحدثنا ويبدو أنه طال الحديث خبرني أبو حمد اليوم أن جلسنا ساعة أهل عشر بين الأذان والإقامة فلو تنبهون إذا جاوبت الإقامة نبدأ بالأسئلة المكتوبة ثم نسمع إذا بقي وقت الأسئلة الأخرى يقول هل يبدأ باليمين أم بالكبير هذا إذا دخل الإنسان مثلا بالطيب أو بالشراب أو نحو ذلك يعطيه لمن ما هو بيعطيه للذي باليمين يعطيه للكبير يؤتى بالإناء ويوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه عمن يمينه ولو كان صغيرا واللي على يسار كما في قصة في القصة المعروفة الحديث المعروف لما كان أبو بكر عن يساره وابن عباس عن يمينه فسأذنه النبي صلى الله عليه وسلم فتله ابن عباس وقال لا أثير بنصيبي منك يا رسول الله أراد أن يشرب من سؤر النبي صلى الله عليه وسلم فيعطى للكبير والكبير يديره عن عن يمينه عن يمين من مهو بعن يمين الشخص اللي يدير لا عن يمين الكبير واضح يعني احنا حيانا نعطي الكبير وناخذ على يميننا نحن اللي نحمل هذا الشيء لا عن يمين الكبير يعني أنت الذي تدور به اليوم إلى اليسار بالنسبة لك طيب كيف لا ما يلزم أحيانا يكون هذا وأحيانا يكون هذا فإن اجتمع كبيرا نعم قدم ما هو أعظم يعني إذا اجتمع مثلا كبير سن مع كبير في العلم عالم مع إنسان عامي كبير في السن فأيهما نقدم أعرفت أنت حضرت في مجلس وفيه أبوك وفيه عالم بالمجلس فمن تعطيه هذه مسألة محل ترجيح جيد محل نظر والفيعطى المقصود أنه يعمد به إلى ما يعتقد أنه الأكبر نعم في هذا المجلس واضح هذا المقصود لا أنه يبدأ به من يمين المجلس طيب يقول هل يخلل الأصابع في نعم لكن نحن لا نذكر كل شيء نحن لا نذكر كل شيء نحن نترك أشياء وأشياء لأننا نرتبط بأحاديث هذا الكتاب ولن نحوله إلى موسوعة وهذا الشرح يعتبر شرح مختصر نعم يحصل به المقصود ومسألة التخليل هذه تدرس في بلوغ المرام تدرس في المنطقة تدرس في كتب الفقه إلى آخره فنحن لا نتوسع في هذه الأشياء ولا تركت التخليل تخليل الأصابع تخليل اللحية نعم وتركت مسألة الترتيب والموالات وهي من فروض الوضوء اللازمة نعم. الترتيب والموالات ما تكلمنا عليها عرضا جاء كلام فقط يمكن عن الترتيب فقط كلام سريع عرضا ولم يكن قصدا وأما الموالات ما تكلمنا عليها وما مقدارها ومتى يحصل القطع لذلك والعذر المعتبر وغير المعتبر كل هذه الأشياء ما تطرقنا لها نعنا من مسائل الأساسية والطهارة نعم لأننا نمشي على منهج اتفقنا عليه منذ البداية فلا نخرج عنه ولا رأنا نتبع كل شيء لما في داعي ندرس هذا الكتاب خلاص ندرس بلغ المرام ولا منتقى الأخبار نعم. لكن ارتبط بهذه الأحاديث ويذكر في شرحها ما يحتاج إليه فقط هل يواضب على تخليل طبعا تخليل أصابع سنة اصابع اليدين والرجلين وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل الأصابع الرجلين بالخنصر هذا الصغير بعض أهل العلم قال إنه لم ينقله عامة من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدل أنهما كان يفعله دائما فيقال على كل حال مقصود أن يبلغ الوضوء جميع المواطن وكون النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام يكفي هذا في بلاغ الأمة هو بيان مشروعية هذا العمل وكذلك اللحية هل الواضح على تخليل تخليح وكيفية التخليل ثبت عن الرسول ﷺ أنه أخذ كث من ماء نعم ثم قال به هكذا نعم يخلل فاللحية إن كانت خفيفة يرى الجلد نعم من ورائها فإنه يجب غسل ذلك الجلد نعم الظاهر وإذا كانت كثيفة فإنه عند ذلك يستحب التخليل يستحب التخليل أن يخلل لحيته وتخليل اللحية لا يجب لا يجوز هل يمكن أن نصور حديث الوضوء المجموعة نعم ممكن نصورها نعم فيصل ممكن تطبعها لهم يا و... وتصور وتصور يقول أرجو أن تجيب على أسئلتي التالية ما حكم استعمال الباروكة الشعر المستعار للضرورة عندنا حديث المرأة التي تمعط شعرها صابت الحصبة وكانت على باب زواج فاستأذنت أمها النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فلم يأذن لها ومن أهل العلم قال إذا كان المرأة أصيبت بالصلع أو نحو هذا فلها أن تلبس الباروكة مثل اللي جرنا الله وإياكم وعافى الله المسلمين جميعا اللي يصابون بالسرطان ويعطون أدوية كيموية هذا الشعب فبعض أهل العلم رخص في البروكة ولا أعلموا دليلا على ذلك نعم هو في حكم الوصل فيما أظن ما حكم استعمال الشامبو أو الصابون المعطر في الإحرام هو لا يقال لمن استعمله أنه تطيب لكن الأحوط أن يجتنب هذا أن يجتنب ما فيه الطيب تقول أنا طالبة علم لكن طريق طلبي في العلم على النحو التالي أقوم بسماع الكتاب من كل شيخ دون أن أقيد ذلك في الدفتر هل هذه الطريقة صحيح؟ لا. هل هذه الطريقة ستنسين فاكتبي من شرح شيخ واحد ما تحتاجين إليه ثم انتقلي إلى كتاب آخر أعلى منه يعني درستي مثلا هذا الكتاب انتقلي إلى بلوغ المرام ثم انتقلي إلى منطق الأخبار أو إلى فن آخر أما تتبع الشروح بهذا الشكل العلم كثير والكتب كثيرة ذكرتم قضية التكفير فما رأيكم ما يقول بأن من لا يصلي إلا من جمعة لجمعة كافر هذا قول لبعض أهل العلم ومسألة التكفير أن الشاب أن يعرضوا عن هذا ولا يشتغلوا به عليهم يشتغلوا به بصغار العلم نعم بصغار العلم يقول ما تفسير قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادية الصالحون كتبنا في الزبور الزبور معروف من بعد الذكر يعني اللوح المحفوظ أن على ظاهري أن الأرض يريثها عبادية الصالحون أي أن العاقبة لهم وأن الله يورثهم الأرض إذا حققوا مقتضى هذا الوصف حكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه يريثها عبادي الإضافة هنا للتشريف أهل العبودية عبودية الاختيار عبادي الصالحون نعم فمتى وجد هذا وجد مقتضاه وهو الإيراث ما حكم استخدام العطور التي بها كحول من أهل العلم من يمنع هذا بناء على النجاسة أن الخمر نجس ومنهم من يمنع هذا بناء على أن الله نهى عن تعاطيه قال فاجتنبوا حذف المقدر هدف المقتضى المقدر ما قال اجتنبوا شربه والأصل في المقدر المحدوف أنه يحمل على أعم معانيه والمقتضاء أعم جل السلفي فيحمل على أعم معانيه ومن أهل العلم من يقول المقصود هو الشرب والذي أظنه أقرب الله أعلم أن الخمر ليست بنجسة في عينها وإنما نجاستها معنوية الله يقول إننا الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس والرجس هو النجس لكن ذكرها مع الأصنام والأنصاف وهذه ليست نجسة العين وإنما نجستها معنوية فمن أصاب ثوبه شيء من هذا العط هذه الكحول فلا يقال إنه تنجس لكن هل له أن يتعاطاه؟ والله قال الشنيبو هذا محل احتمال ولا شك أن الأورع ترك هذا وأما مسألة الإسكار فهذه الكحول عند أهل معرفة بها من أهل الظن الكيمياء أو كذا يفرقون يقول النوع منها سام غير مسكر ونوع منها مسكر نعم فعلى كل حال عندنا جت الإقامة ربع هي هشوة طيب فعلى كل حال هذه الكحول. الآن الآن لو قلنا فجت نبوه يحمل على أعم معانيه. البنزين مسكر ولا غير مسكر؟ مسكر. إذا يحرم تعبئة السيارات بالبنزين والطائرات بالوقود هذا الأصباغ هذه تحتوي على نفس المادة مسكرة. يقال يحرم الصبغ والغرة مسكر. ويقال يحرم أيضا الغراء وأشياء كثيرة جدا مما يحصل به بسببه مشقة كبيرة جدا على الناس الطب كثير من الأشياء من الأدوية وتعقيم غيره بهذه الكحول فهذا يحصل به مشقة عظيمة جدا على الناس تتعطل كثير من أمورهم الحياتية فالذي أظنه والله تعالى أعلم أن ذلك يجوز ولو توقاه الإنسان في الأمور التي لا يحصل عليه حرج بتركها لكان أحسن لكن ذلك فيما أظن أنه سائغ وجائز ولا إشكال فيه كنت أتحاشاها سنين طويلة على كل حال هذا الذي أظنه والله أعلم ما حكم يقول هل الطهارة شرط لصلاة الجنازة؟ الجواب نعم كثير من الناس يجعلون السائق يوصل بناتهم وأخوانهم وخواتهم إلى المدارس والأسواق ويحصل بذلك خلوة محرمة ويصدر هذا أيضا من بعض الصالحين فأرجو التعليق كل الغيرة تمنع أن يترك الإنسان عورة تركب مع رجل أجنبي مصرات مصرات جالس سنتين مقطوع عن كل شيء ولربما معتاد في بلده على كل شيء فإذا جلس هنا ليس بين عينيه إلا إلا هذا يتخيله في الشجر والحجر وفي كل شيء فهذه البنت اللي يوديها ويجيبها ويشوفها ويعرفها ويعرف هيئتها إذا قبلت فربما أخذ الحقيبة منها نعم هذا أمر تأباه الغيرة, تأباه الغيرة أما الخلوة فإذا خلى بها فإن هذا لا يجوز قطعا نعم هل ورد حديث فيما معناه لا كلام قبل السلام ورد حديث ليس بهذا اللفظ ما أعلم لكنه من سألكم قبل السلام فلا تجيبوه فلا تجيبوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقول ما حكم الألعاب التي بها رسوم متحركة مثل الداستيشن وما حكم أفلام الكرتون وما حكم شراء وتدخل هذه كلها من الصور وليس هناك ما يخرجها ولكن يقال في الأشياء التعليمية التي لم تشترى من أجل الصورة فوجدت فيها الصورة على سبيل التبع فيمكن أن يقال إنه يغتفر في الشيء على سبيل التبع ما لا يغتفر فيه على سبيل الاستقلال فأنا مثلا شريت كتاب أو مجلة أو شريت برنامج وفيه صور لكن لم أشتري هذا البرنامج من أجل الصور وإنما وجدت فيه لكن قصدته لأمور تعليمية أخرى يعلم الكمبيوتر يعلم أشياء يعلم فيقال الإثم على من وضعها فإذا كان متأولا أو قد قلد أو من أفتاء فلا يثمع ليه فعلى كل حال يفرق هذا التفريق والله أعلم يقول في بعض المجالات الدعوية الترفيهية تجرى ألعاب وفي ضمنها تقليد أصوات حيوانات فهل من تعليق قال الإنسان لا يتشبه بالحيوان وكان في درس خرج هذه الأيام بعنوان التشبه تكلمت فيه عن صور التشبه المحرمة تشبه بالحيوان وبالكفار وبالنساء وبالغير ذلك. يقول في بعض يقول هل ورد في نهاية اللقاء سواء في جلسة أو ما يقاس عليها مثل نهاية اتصال هاتف قول السلام عليكم يأمل المتعارف بأن الكلام يكون عند لا يقول بأن السلام يكون عند الافتداء لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليست الأولى بأحق من الثانية فليست الأولى بأحق من الثانية فيشرع السلام عند الافتراق أيضا ها؟ لا بأس يكون في آخر الخطاب خاطب إنسان يقول في النهاية والسلام عليكم ورحمة الله أو نحو هذا فإنه يقوم مقام مقام الكلام لأن اليد أو القلم أحد اللسانين فالله أعلم هل يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم للضرورة يمكن يقصد عند قضاء الحاجة لا يوجد ما يدل على هذا بالنسبة للبول قائما نعم، ورد أنه قام صلى الله عليه وسلم لجرح كان بمئبضه يعني باطن الركبة لما جحش صلى الله عليه وسلم سقط من الدابة لكن هذا على كل حال في عدد من المرات بل صلى الله عليه وسلم قائما يقول حديث علي رضي الله عنه في الوضوء والقول بأنه وضوء ما لم يحدث هل يقال بأن هذا الوضوء بهذه الصفة يجزي وهل يؤجر عليه من أخر بظاهر الحديث قال إن ذلك للوضوء المستحب للوضوء المستحب وعلى كل حال إنسان باقي على طهارة فلم يتغير من الحكم شيء أقول أحبكم أحبك الله ما حكم التطيب بالعطولة يدخل تكلمنا على هذا يقول السلام عليكم أعتبر. يقول كنا نحضر درسا في العمدة بتوسع دعشاردة ولا والدة استمر الدرس 14 سنة وقال في ذلك كان يقول ينهي أحيانا في الدرس يمكن خمسة أحاديث تقوم أكثر لو كان ينهي خمسة أحاديث ما قعد 14 سنة مستحيل حسبها كسرها نعم ما يمكن أضرب طلعوا جوالاتكم الآن خمسة أحاديث أضربها بحديث يوم بالاسبوع ب 26 اسبوع عدد الاختبارات في السنة 26 اسبوع أضربها 5 في 26 نعم كم يطلع عندك ها؟ مئة وكم؟ مئة؟ مئة وثلاثين مئة وثلاثين إذا جلس ثلاث سنوات خلقه يجس أربع سنوات يكون خلص الكتاب ولا ما خلصه؟ والعشر وين راحت الباقية؟ وين راحت؟ بقى عشر سنين خمسة تحديد تنهي الكتاب في يوم بالسفوة تتوقف في الإجازة وبالأعياج وتنهي الكتاب في أربع سنوات بالكثير يقول يقول لو مع ذلك من حضر بداية الدرس لم يستمر منهم حتى نهاية سوى ثلاثة أو أربعة. طبيعي يعني مدة طويلة يقول هذه الطريقة أبن أستاذ لا تجدي في معظم في هذا الوقت أن كذلك الشاب صابونة بالفطور وقد يستمر بعضهم في الدرس ثم ينقطع وأنتم كان قطعتم على أنفسكم أن تختصروا في الدرس وما كان مدري الأهمية أن بهذا الأسلوب في الشرح والاستطراد يمكن نقع 20 سنة يقول اللهم استعاني ش رأيكم بهذا الكلام؟ ما رأيكم بهذا الكلام؟ ها؟ لا لا أتكلم أنتم عن رأيكم. هل هذا فيه استطراد؟ هل نحن نستطرد؟ هل نست... هل نتوسع؟ هل ما نترك شاردة ولا غار ولا واردة إلا نأتي بها؟ ها؟ أبداً أبداً. لا في التخريج ولا في الكلام على الديويات. ولا في المسائل المهمة ما نأتي به المسائل المهمة ما نجيبها لأننا لم ترد في الحديث نعم ولا في في أقوال الفقهاء ولا في شيء من ذلك لكن هذا الكتاب بإذن الله عز وجل في تقديري ينهى في أربع سنوات بطريقتنا هذه جيد؟ في تقديري إذا ما كان عندنا دروس في الإجازات ولا أيام الاختبارات 26 درس في في السنة والأحاديث تتفاوت أحاديث هذا الباب كثير منها يعتبر أصول في الأبواب أصول ما هو مثل روايات بلغة المرام يعني حيننا الآن نمشي بلغة المرام في كل مجلس عشر روايات بطريقتنا هذه أقل ما يمكن أن يقال عشر روايات بطريقتنا هذه أقل ما يمكن لكن هذا أصل حديث عبد الله بن زيد في الوضوء هذا أصل كبير في الباب فال... من أكثر الناس اهتماما بهذا الجانب و... وأعرف ما... ما أقول وماذا أريد أن أفعل أن أنضع هدف منذ البداية ولم يكن هدفي إنهاء الكتاب في مدة يسيرة ليس هذا هدفا وما قصدته إخوان جاؤوا يبغون حياء وينعاش منطقتهم وجلسوا سنتين يطلبون درس ليس كذلك أي. و... ولما أصروا ولحوا بهذا درس يوم في الأسبوع ما تستطيع تقطع فيه العلم لكن لكننا نقول هذا كتاب مختصر كتاب مختصر لكن هذه قصدت تربية الملكة وأمور قد لا تجدها في كثير من الدروس التقليبية فقط قلت لو لم يحصل إلا هذا مع شيء من الأدب نعم وبيان بعض ال القضايا لفتات في في في في الشرح تربويه اللي يحتاج إليها إنه لم يكن إلا هذا هذا اللي قدرجها بدون استطراد ولا تطويل لكفى كفى ولم يكن هدف الانهاء والإسراع لأن هذا الكتاب يدرس كثير وعندنا في دورات المبتدئين وحوضه جيد لكن ميدا نغرس بعض الأشياء فيه عند رخوان من غير تطويل ولا استطراد وإلا كم ما في داعي ندرس هذا الكتاب ندرس المنطقة وخلاص متيينا ما في نتعب أنفسنا ونخسر أقلام وحبر وورق من غير طائل يقول هذا الظهر إن الأخ اللي يقول هذا أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني تكلم عن طريقة التعليم والاستطراد والتوسع يقول أحسن الله من كان يعمل في شركة يداوم ثمان ساعات فهل تنصحه بالفصل لا ليش؟ حسب حال الشخص لماذا ننصح بالفصل حسب حاله من الناس من يقال اشتغل 12 ساعة وأكثر يقول هل يصح وضوء من توضأ فتمضمض مرة وغسل وجهه مرتين وغسل رجليه ثلاثا وما هو الصحيف أقل من ثلاث ذكرنا هذا ممكن مرة ومرتين وثلاث خلاص.